قالوا مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل حنفي فيها صدف أصابت حرفا ظنموا انفسهم اصابت حرفا ظنموا انفسهم فاهلكت وَمَا وََلَمَهُ ال وَلكُْ أَافُسَهُمْ يَغمُون يا أَنْ يُهََّذنَ آمَنوا لَا تَتَّخِدُ بِقَةُم دُونِكُمْ لا تتخذوه بقانتاً دونكم لا يأنونكم خبالا والذماء عمتم قد بدت البطاء من افواههم قد بدت البطاء من افواههم وما تخفي صدورهم ما تخفي صدورهم أكبر قد بينا سنة تسقهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصروا وإن تبوئ المؤمنين مقاعد الاختال والله سميع عليم إذ هم الطائفة منكم أن تفشلا والله بثلاثة آلاف أن يمتكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين يا لا يمددكم ربكم بخمسه الاف يمددكم ربكم بخمسه الاف من الماءك بخمسه الاف من ماءك تسوي من فَطَمَأَنَّ إِنَّ قَوْلُهُ كَذِبٌ الأمر يشيئون أو